وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مروة وإليه ترجعون وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۗ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا بَصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ۗ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَّتُوا بِرَبِّكُمْ أَرْدَاقٌ أَرْدَاقٌ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنَّ يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوَلٍ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُو فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقِيَ أَبْنَاءَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم